بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر الا اول الالباب صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يتصفقه معكم محمد ولاء الدين سمير البنا جمال حماد محمد موافي وأحمد مشعل الجامع لأحكام القرآن الاعداد الإذاعي مأمون النجار الاخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا عم عندما كان الإمام يشرح المسألة الثالثة من مسائل الآيات الأربع من سورة النساء من الحادية عشرة وحتى الرابعة عشرة وكانت حول اختلاف الروايات في سبب نزول آية المواريث. نعم يا ولدي فماذا تذكر من قول إمامنا وشيخنا الجليل مولانا القرطبي أورد الإمام ما قاله بعض الأئمة عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك بنتين وأخاه فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ان تحضر له اخاه فجاء فقال له ادفع الى ابنتيه الثلثين والى امراته الثمن ولك ما بقي قال الترمذي وغيره فنزلت ايه المواريث ثم اورد الامام ايضا ما ذكر عن قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين أن البخاري ذكر عن ابن عباس أن نزول ذلك كان من أجل أن المال كان للولد والوصية للوالدين فنسخ ذلك بهذه الآيات وقال السدي نزلت بسبب بنات عبد الرحمن بن ثابت أخي حسان بن ثابت فتح الله عليك يا ولدي وزادك حبا وشغفا في العلم الآن يمكننا مواصلة لقائنا مع مولانا الإمام القرطبي هيا بنا إلى الكتاب الجامع وشيخنا الجليل سبحان الله الله والآن يا إخواني نستكمل ما كنا نقوله أمس قيل إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون إلا من لاق الحروب وقاتل العدو فنزلت الآية تبيينا أن لكل صغير وكبير حظه ولا يبعد أن يكون جوابا للجميع ولذلك تأخر نزلها والله أعلم قال الكي الطبري وقد ورد في بعض الآثار أن ما كانت الجاهلية تفعله من ترك توريث الصغير كان في صدر الإسلام إلى أن نسخته هذه الآية ولم يثبت عندنا اشتمال الشريعة على ذلك بل ثبت خلافه فإن هذه الآية نزلت في ورثه سعد بن الربيع وقيل نزلت في ورثه ثابت بن قيس بن شماس والأول أصح عند أهل النقل فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الميراث من العم ولو كان ذلك ثابتا من قبل في شرعنا ما استرجعه ولم يثبت قط في شرعنا ان الصبي ما كان يعطى الميراث حتى يقاتل على الفرس ويذب عن الحريم وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العربي قال ودل نزول هذه الآية على نكتة بديعة وهو ان ما كانت عليه الجاهلية تفعله من أخذ المال لم يكن في صدر الإسلام شرعا مسكوتا مقرا عليه لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على عم الصبيتين برد ما أخذ من مالهما لأن الأحكام إذا مضت وجاء النسخ بعدها إنما يؤثر في المستقبل فلا ينقض به ما تقدم وإنما كانت ظلامة رفعة المسألة الرابعة قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم قالت الشافعية قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم حقيقة في أولاد الصلب فأما ولد الابن فإنما يدخل فيه بطريق المجاز فإذا حلف ألا ولد له وله ولد ابن لم يحنف وإذا أوصى لولد فلان لم يدخل فيه ولد ولده وأبو حنيفة يقول إنه يدخل فيه إن لم يكن له ولد صلف ومعلوم أن الألفاظ لا تتغير بما قالوا المسألة الخامسة قال ابن المنذر لما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم فكان الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد المؤمن منهم والكافر فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يرث المسلم الكافر علم ان الله اراد بعض الاولاد دون بعض فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم على ظاهر الحديث ولما قال تعالى في اولادكم دخل فيهم الاسير في ايدي الكفار فانه يرث ما دام تعلم حياته على الإسلام وبه قال كافة أهل العلم إلا النخعي فإنه قال لا يرث الأسير فأما إذا لم تعلم حياته فحكمه حكم المفقود وكذلك لم يدخل القاتل عمدا لأبيه أو جده أو أخيه أو عمه بالسنة وإجماع الأمة وأنه لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا فإن قتله خطأا فلا ميراث له من الدية ويرث في المال في قول مالك ولا يرث في قول الشافعي وأحمد وسفيان وأصحاب الرأي من المال ولا من الدية شيئا وقول مالك أصح وبه قال إسحاق وأبو ثور وهو قول سعيد بن المسيب وغيره لأن ميراث من ورثه الله تعالى في كتابه ثابت لا يستثنى منه إلا بسنة أو إجماعة وكل مختلف فيه فمردود إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث سبحان الله وحمد الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله ولا إله إلا الله والله أكبر المسألة السادسة كان الميراث يستحق في أول الإسلام بأسباب منها الحلف والهجرة والمعاقدة ثم نسخ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في هذه الصورة عند قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمى أعطيه وكان ما بقي من المال للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض بأهلها رواه الأئمة يعني الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى وهي ستة النصف والربع والثمن والسلسان والسلس والسدس فأما النصف فرض خمسة ابنة الصلب وابنة الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب والزوج وكل ذلك إذا فرضوا عمن يحجبهم عنه أما الربع فرض الزوج مع الحاجب وفرض الزوجه والزوجات مع عدمه والثمن فرض الزوجه والزوجات مع الحاجب والثلثان فرض اربع لاثنتين فصاعدا من بنات الصلب وبنات الابن والاخوات الاشقاء او للاب وكل هؤلاء اذا فرضنا عمن عن يحجبهن عنه اما الثلث فرض صنفين الأم مع عدم الولد وولد الابن وعدم الاثنين فصاعدا من الاخوه والأخوات وفرض الاثنين فصاعدا من ولد الأم وهذا هو سلس كل المال فأما سلس ما يبقى فذلك للأم في مسألة زوج أو زوجة وأبوين فللام فيها سلس ما يبقى وماذا عن حالة الجد مع الاخوه يا مولانا الإمام لا تتعجل يا أخي انا لم أنتهي من كلامي بعد اعتذر يا مولانا الامام لا عليك يا اخي اما مسائل الجد مع الاخوه فاذا كان معهم ذو سهم كان ثلث ما يبقى احظى له واما السدس فهو فرض سبعه الابوان والجد مع الولد وولد الابن والجدة والجدات اذا اجتمعن وبنات الابن مع بنت الصلب والاخوات للاب مع الاخت الشقيقة والواحد من ولد الام ذكرا كان او انثى وهذه الفرائض كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى الا فرض الجدة والجدات فانه مأخوذ من السنة والاسباب الموجبة لهذه الفروض بالميراث سلاسة اشياء نسب ثابت ونكاح منعقد وولاء عطاق وقد تجتمع الثلاثه الاشياء فيكون الرجل زوج المراه ومولاها وابن عمها وقد يجتمع فيه منها شيئان لا اكثر مثل ان يكون زوجها ومولاها او زوجها وابن عمها فيرث بوجهين ويكون له جميع المال اذا فرض نصفه بالزوجيه ونصفه بالولاء او بالنسب ومثل أن تكون المرأة ابنه الرجل ومولاته فيكون لها ايضا جميع المال إذا فرضت نصفه بالنسب ونصفه بالولاء المسألة السابعة ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية فإذا مات المتوفى أخرج من تركته الحقوق المعينات ثم ما يلزم من تكفينه وتقبيره ثم الديون على مراتبها ثم يخرج من الثلث الوصايا وما كان في معناها على مراتبها أيضا ويكون الباقي ميراثا بين الورثة وجملتهم سبعة عشر عشرة من الرجال لبن وابن لبن وإن سفل والأب وأب الأب وهو الجد وإن على والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة ويرث من النساء سبع البنت وبنت الابن وان سفلت والام والجدة وان علت والاخت والزوجة ومولات النعمة وهي المعتقة وقد نظمهم بعض الفضلاء فقال والوارثون ان اردت جمعهم مع الاناث الوارثات معهم عشرة من جملة الذكران وسبع أشخاص من النسوان وهم وقد حصرتهم في النظم الابن وابن الابن وابن العم والأب منهم وهو في الترتيب والجد من قبل الأخ القريب وابن الأخ الأبنى أجل والعم والزوج والسيد ثم الأم وابنته لابن بعدها والبنت وزوجه وجده واخت والمراه المولاه اعن المعتقه خذها اليك عده محققه سبحان الله, وحبه وحبه الله. ولا, ولا اله الا الله والله اكبر لا. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وهكذا يا ولدي فقد ادركنا الوقت كما ترى قم الان الى شؤونك وغدا بمشيئه الله